وَأَمَّا ٱلَّذِينَ يُنَٰزِعُونَ بِهِۦ مَرَدٌۢ فَزَادَهُمْ فَوْرًا عَذَابٌ ذِلَّةٍ ۖ وَكَانَ awala yarawna annahu yubtanuna fi kulli 'aamim ma رجين ثم لا ينوبون ولا هم نَوَرَدَ عُمُّهُمْ إلَى دَهْرٍ هَلْ يَرَى مِنْ أَعْدِلٍ مَنْ صَرَفُوا صرف Oh الله لا إله إله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصدون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة